الدرس الثاني التعرف على طالب عربي واحد التعارف مرحبا أهلا أنت مدرس؟ لا أنا طالب من أين أنت؟ أنا من مصر أه؟ أنت مصري نعم أنا مصري أهلا وسهلا. أهلا بك. مرحبا. أهلا. أنت مدرسة؟ لا أنا طالبة. ما جنسيتك؟ أنا أردنية. وأنت ما جنسيتك؟ أنا تركية. تشرفنا. فرصة سعيدة.